السؤال رقم عشرة لتفادي الإبهار يمكنني ألف تشغيل أضواء الطريق ب استعمال المنبهات الضوئية ج تشغيل أضواء الضباب الأمامية أعيد لتفادي الإبهار يمكنني ألف تشغيل أضواء الطريق ب استعمال المنبهات الضوئية ج تشغيل أضواء الضباب الأمامية